وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِطِغَاءٍ مُّرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَآتَى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 لِلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ لَايٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْاَرْضِ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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد انتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوالباب